تنسى كأنك لم تكن تنسى كمصرع طائر ككريسة مهجورة تنسى كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى أنا للطريق هناك من سبقت سطاه سطاه من أملى رؤاه على رؤاه هناك من نثر الكلام على سجيته ليعبر فيه حكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده أفرناً بنائياً وجلساً تنسى كأنك لم تكن شخصاً ولا نصفاً وتنسى أمشي على هدي البصيرة. ربما أُعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردة تقودني وأقودها، أنا شكلها وهي التجلي الحر، لكن قيل ما سأقول، يسبقني غد الماضي، أنا ملك الصبا، لا عرش لي إلا الهواج. فالطريق هو الطريقة ربما نسي الأوائل وصف شيء ما لأوقذ فيه عاطفة وحس تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا وتنسى أنا للطريق هناك من تمشي خطاه على خطاي ومن سيسبقني إلى ربيان؟ من سيقول شعرا في مديح حجائق المنفى أمام البيت حرا من غد المقصور من غيبي ومن دنياي حرا من عبادتي أمس من فردوسي الأرضي حرا من بناياتي ومن لغتي فأشهد أنني حر وحي حين أنسى